وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَضَاقَ بَيْنَهُمُ الْمَاءُ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا ملجأ من الله إلا إليه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 ما كان لأهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بان هُم لا يُصِيبُهُمُ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَغْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يطَؤُونَ مَوْطِئًا وَلا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِن عَدُوٍّ نَّيلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ